أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه من بعد كتاب انزل اليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكره للمؤمنين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 فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا المرسلين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 الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون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 ثم لا آتينهم من بين أيدهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها ملأ مما دحور اللى منهم لأملأن جهنم من أجمعين. ويا آدم اسكم أنت وزوجك الجنة فخلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما رهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين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 يا بني آدم إنما يأس أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن التقا وأصلح فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلاء كأصحاب النار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 تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونوذوا أن تلكم الجنة أورثتمون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 قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمه دو ورحمة دو لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشى الليل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين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 فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل السمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرح الآيات لقوم يشكرون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 قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي ولكني رسول من رب العالمين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 اذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَنَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فأتنا بما تعدنا إن كنتم الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء إنس لم يُعْتَمِهَا أنتم وأباءكم ما نزل الله بها.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 قال الملاء الذي نستكذرو من قومه للذي نستضف لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أرسل من رده قالوا إن بما أرسل به مؤمنون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 فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ردي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة نا سبقكم بها من أحد من العالمين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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عواجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائف لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملا أُولَّا نستكذَّرُ مِن قومه لا نخرجنَكَ يا شعيب وَالَّذينَ آمَنوا مَعكَ مِن قريتِنا أُولَّتَعُودٌ أُولَّتَعُودٌ في ملَّتِنا قال أَوَلَوْ كُنَّا كارِهينَ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 وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا استح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن خاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلا ما كانت السيئة الحسنة حتى عفوا حتى عفوا وقالوا قدما السائبان الضراء والشراء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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات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 وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتبر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى دَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَاغْرَقْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وباطل ما كانوا يعملون قال أَعْيِرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إلَيْهِ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإذَا جِئْنَاكُمْ مِنَ الْأَلْفِ الْعُنَيْسُونَ كُمْ سُوءُ الْعَذَابِ يُقَتِّلُنَا أَبْنَاءَكُمْ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم نيقات ربه أربعين ليلة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 اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لإن لم يرحمنا ربنا، قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.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 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك إِذَا هُمْ مُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ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 فردة خاسئين وإلتئن ربك ليعذن عليهم إلى يوم القيامة ليجسهم سوء العذاب إن ربك ل سريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرب هذا الأذنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرب مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم نيثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق وجرسوا ما فيه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 وَإِذْ نَطَقْنَا الْجِبَالَ صَوْتَهُنَّ كَأَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ وَنَادَيْنَا وَالَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ مِنْ أَرْضٍ مَّسْطُورَةٍ قُلُوا مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بَنِي آدَمَ من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 أفته بِمَا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولا عن لهم يرجعون وَاسْلِعَ لَهُمْ نَبَأً الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَسَلَخَ مِنْهَا فَأَسْبَعُهُ الشَّيْطَانُ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 فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بأياتنا وأنفسهم كانوا يغلبون مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِل فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بِهَا وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون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 فَلَمَّا أَثَّلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَدَّهُ مَا لَئِنْ آتِيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا أَفِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عما يُشْرِكُونَ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 وَلِدْعُ شُرَكَاتِكُمْ سُمَكِيْدُونِ فَلَا تُضِيرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِينَ نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَسْوَلُ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِعْدُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَعْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلَى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينذغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة, وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال